اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.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 حَيَّ على خَيْبِ اللَّمَن الله La ilahe La illallah